سورة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال لنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحالها فسورت إلى زلزلتها سيسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان مرث زلزل قعام اجرجنش هاد السفغرقعه كاين لانديش اجدينا الانسان اش سي داران اش سننغرد على خطر ذبابيش يزدي وحام يوم الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير يراه ومن يعمل مثقال ذره شر يراه الله اكبر الشنة نروحو مدن يوني يوان لكن نجم دشيغن اين الخدمة وخدمناو جواز الشر عفيزر